يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة مِن يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذو البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من, من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوى انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الوازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نسهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم